ya la la ya la la ya la la ya la la ya la la ya la la بدى الموسم هبى البرادي ونلي بعون الله بادي سألت الله يغيث العبادي جزيل العطا خير عبودي يطيح المطر في كل ديره وراع القنص قرب شيره خذا بندقه واشتال طيره تنصل جبل ولا النفوده تنصل الجبل ولا النفودي يا لا لا هي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بعد سلامي على راعي الحر القطامي عليك بسرعة الولم من الصيد ceaiul de la اللي de صبر ceaiul de la ceaiul de la ceaiul de la ceaiul de la ceaiul de la ceaiul de la ألا يا رفيق البرق الخير تقلت أجهل الصقار والطير ترى الحر والشهين والجير مع البر جزء من وجودي مع اسم البنادق يحضر بليس وطير السعد فلو أحاسيس ألا يا حلو صد القرانيس شيوخ الخليج أكبر شهودي شيوخ الخليج أكبر شهودي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 Oana, văzându-mă, m-a spus: "Nu, nu, مع nu, nu, nu, لا لا nu, nu, nu, nu, nu, لا حلا تلقى نص عند الكلافة وقص الأثر فن وطرافة لك الله لو تذبح زرافة ما مثل صقر وامهدودي تعنى وجو الخرب صادوه ولجل الهدد راح وشافه وراعي البناد قدوم مشبوه يشوف البشر كله جنودي يشوف البشر كله جنودي No, no day, day. لا ياندي بيجهز الجيب نبي ديرتني عويب هذيب مع اللي يعرفون المواجب معيب اندقو حر انجرودي عليكم يا لصد وبصقو روب البواري توافق دخول الوسم والعيد عسا عيدكم دايم يعودي عسا daim ya ude ya la la ya la la la la, la, la, la, la, la.